بوك تو ترس ديشمت سبتيني سبعة, وثلاثون سبعة وثلاثون في الطريق في الطريق يسوى جوى هو يسافر سايكل. هو يسافر بالموتورسيكل يسواجويي <تصفيق> هو يسافر بالبيسكليت الدراجة هو يسافر بالبيسكليت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام يس هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه يس هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب يس بلوكي. هو يسبح هو يسبح Ar čepa vojinga? Hal hadha al makan khatar? Hal hadha al makan khatar? Ar pavojinga vienam keliauoto autostopu? Hal Safarul al wahid liwahdihi bil Otostop khatar? Hal safar al wahid liwahdihi bil Otostop khatar? Ar pavojinga naktį eti pasivaikščioti? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ ماس لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق ماس فاجويويمه نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ Mes turime grįžti. Yengari an nadur wa narja'. Yagib an nadur wa narja'. Kur pastatyti automobilį? Aina jumkin iqaf as-sayyarati huna. Aina jumkin iqaf as-sayyara huna. Ati rastovimo ikšteli? A yujadu huna? موقف سيارات اي يوجد هنا موقف سيارات كم هي التي يمكن وقوفها هنا كم المده التي يمكن وقوفها هنا ار هل تمارس هل تمارس السكي, هل تمارس السكي؟ هل تصعدوا بالتلفريك الى هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى ارتشو غاليموس هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي